بسم الله الرحمن الرحيم حم 1 وال كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان كن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 129-لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم, ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون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 فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُومْ مِنْ شَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كانوا فيها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 تَ الأُول وَما نَحنُ بِم شَرين فَأْتُ بأَذائنا إِ قُُم هُم خَييرٌ أَمْ قَوْم تُبع والَّذِن قَِلٍِ أَهلَكْناهُ أَهلَكنَهُ إهُم كانَوا مجرِمين وَماَا خَلَقُونَ السَّماواتِ والالْأَرضَ وَماَا بَينَهَُا ل عِبين مَا خَلَقُناَهُم إِلَّا بِالحَقّ وَلاك وَكِ أَكثَرَهُم لا يَعلَمُ 121 يَوْمَ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يَوْمَ 122-يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون 123-إلا الله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 117-البسون من سندس وإستذرق كَذَلِكَ 118-كذلك وزوجناهم بحور عين.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 المتقبون <تصفيق>